بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ذَكَرَ فِي <تصفيق> سِفْرِهِ كَلِمًا فِنْخَلَقَكَ فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرًا ثُمَّ مَتَّعْتُكَ أَجَلًا ثُمَّ إِلَى الصُّورِ وبَنَى الْمَنَ وَصَبَّ مَشَقَّقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَمَدَدْنَا فِي جَاهِدًا وَنَجَّوْتُهُ وَسَيُطُونَ وَنَفَّنَا مَا أرؤ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه There, but you're on.